على قدرة الله سبحانه ولقد جعلنا في السماء بروجا أي ولقد خلطنا في السماء الدنيا نجوما بمثابة منازل للشمس والقمر في مسارها وربنا جل جلاله قال في سورة الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وربنا قال والسماء ذات البروج وتأمل هنا في هذه السورة المباركة قال وزيناها للناظرين أي وزينا السماء الدنيا بالنجوم لمن يغسرها ولمن ينظر إليها فيتأملها ويعتبر ويستدل بها على قدرة خالقها ووحدانيته سبحانه وتعالى وربنا جل جلاله قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وربنا قال افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وربنا قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح إذن على الإنسان أن يستذكر دواما عظمة هذا الخلق ليستدل به على عظمة الخالق وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الذي خلق هذا الكون وبراه. قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم طبعا معنى رجيم أي مطرود عن الخيرات والرجم الطرد واللعن والإبعاد قال الأخوة في مركز تفسير وحفظنا السماء من كل شيطان مطرود عن رحمة الله وحفظناها من كل شيطان رجيم، أي وحرسنا السماء الدنيا من كل شيطان بني محقر مطرود من رحمة الله لئلا يستمع إلى الملأ الأعلى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 وأننا لمسنا السماء فوجدنا فوجدناها مريئة حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ويتأمل الإنسان كيف أن الله سبحانه وتعالى قد حمى هذه السماء تعظيما للقرآن وحينما يدرك الإنسان وظائف الملائكة يخضع لربه ومولاه ويدرك أهمية أن ينشغل الإنسان بتعلم القرآن وفهمه وتعليمه قال تعالى إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين الا من استرق استرق أي تسمع مستخفيا وأصل سرق يدل على أخذ شيء في خفاء وستر إلا من استمع للملأ الأعلى خلسه فيلحقه جرما مضي فيحرقه إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب من أي لكن قد يتقدم بعض مرضتهم فيختطف بخفية خطفة يسيرة مما يسمعه من الملائكة من الأخبار والحوادث مما سوى الوحي فيلحقه شهاب من النار مضيء ظاهر فيقتله أو يخبله أو يحرقه فربنا جل جلاله قد حمى السماء من الجن الذين يسرقون يعني حماية لجناب القرآن والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون والارض بسطناها ليستقر الناس عليها وجعلنا فيها جبال ثوابت حتى لا تبيد بالناس وأنبتنا فيها من أنواع النبات ما هو مقدر محدد بما تقتضيه الحكمة سبحانه وتعالى وتأمل هنا أن ربنا جل جلاله لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التوحيد اتبعها بذكر الدلائل الأرضية فأنت أينما تنظر تجد الدلائل على قدرة الخالق فكل شيء في هذا الكون يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وتأمل هذه الأرض التي تسكن فيها وتبيت فيها وتسير عليها وتعمل بها قال الله عنها والأرض مددناها أي والأرض رصدناها ووسعناها ساعة تتمكن المخلوقات فيها على الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكون في نواهها والآيات في هذا كثيره قال تعالى الذي جعل لكم الأرض في وقال تعالى ألم نجعل الأرض مهادة وألقينا فيها رواسي أي وجعلنا في الأرض جبالا ثابتة تمسك الأرض لألا تضطرب بأهلها وربنا جل جلاله قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم قال وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وأوجدنا في الأرض من كل شيء مقدر بقدر معلوم بقصد وإرادة وربنا قال صنع الله الذي أتقن كل شيء وربنا قال الذي أحسن كل شيء خلقه وربنا قال وكل شيء عنده بمقدار وربنا جل جلاله قال والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج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 ما دمتم في الحياة الدنيا وجعلنا لغيركم وجعلنا لغيركم ممن لا ترزقونه من الناس والحيوان ما يعيشهم تأمل الآن أيها الأخ الكريم كم على هذه الأرض من البشر أكثر من سبع مليار ربنا يضعمهم ويسطهم وتأمل كم فيها من الحيوان وغير ذلك والطيور وفي البحار فربنا قد خلق الخلق وتكفل برزقهم. وتأمل هذا وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازق فالإنسان يستحضر نعمة الله إن الله قد جعل له ما يعيشهم ويستحضر قدرة الله في هذه المخلوقات التي خلقها الله وجعل لها رزقها. ويقول نفع هذا الإنسان؟ وجعلنا لكم فيها معايش يهيئنا لكم في الأرض أيها الناس. ما تعيشون به من المطاعم والمشارب ويسترنا لكم الحرف وأنواع المكاسب قال ومن لستم له برازقين أي وجعلنا لكم الأولاد والعبيد والدواب والأنعام التي نرزقها نحن لا أنتم فربنا جل جلاله هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا ويرزق أبنائنا ويرزق أهلنا وربنا قال وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفذ.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 قال الله تعالى و ان من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم و من شيء ينتفع به الناس و الدواب الا نحن قادرون على ايجاده و الناس به نوجد من ذلك الا بمقدار محدد تقتضي حكمتنا ومشيئة تأمل أن الإنسان قد ينتظر أشياء سنوات ولكن الله يأتي بالشيء في وقته المناسب إذن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كل شيء تحتاجه أو تريده فهو عند الله وإلى الله منتهى قال وما ننزله إلا بقدر معلوم وتأمل أن الله لما بين أنه أنبت في الأرض كل شيء موزن وجعل فيها معايش أتبعه بذكر ما هو كالسبب لذلك وإن من شيء إلا عندنا خزائن أي وما من شيء من جميع الأرزاق وأصناف الأخدار التي قدرها الله تعالى من المطر وغيره إلا عند الله وحده فزائنه ومفاتيحه بيده فهو مالك كل شيء وهو القادر على إيجاده وتكوينه متائش وما ننزله إلا بقدر معلوم أي وما ننزل الأمطار والأرزاق وكل شيء إلا بمقدار محدد. لا يزيد ولا ينقص بحسب مشيئة الله وما تقتضيه حكمته وربنا قال وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وربنا قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر وربنا قال ولو بسض الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولا في ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه وما أنتم له بخازن وأرسلنا الرياح تلقح السحاب فأزلنا من السحاب الملقح بها مطرا فسقيناكم من ماء المطر ولستم أيها الناس بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونا وابارا وإنما الله هو الذي يخزنه فيها وتأمل هذا الماء الذي قد جعل الله تعالى يعني قد جعله الله تعالى حياة لكل المخلوقات وأرسلنا رياح لواقع أي وأرسلنا رياح الرحمة لتلقح السحاب فينشأ عن ذلك الماء الذي يحمله السحاب فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم أي فأنزلنا من السحاب مطرا فمكناكم من هذا الماء العذب لشربكم وشرب أنعامكم وسقي أراضيكم وهذه يا أخواني نعمة ما علينا أن لا ما علينا أن نستذكرها كلما شربنا الماء شرب ابن عمر الماء فبكى فقيد له لماذا بكيت قال ذكرت قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون وذكرت أن أشد شهوتهم على الماء أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله وتأمل الآيات هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ثم شرح ربنا عن هذا الماء قال لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إذا هذا الماء غذاء لنا وغذاء لما يكون غذاء لنا وربنا قال عن الماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا إذن هو طاهر في نفسه وطاهر وغيره لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة هذا آل هنا حينما تسقى يقول نفعها لنا لحما وحليبا وزبدا وغير ذلك والإنسان لا بد أن يتدبر في الماء قال افرايتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فالإنسان يتفكر بنعمة الماء وما أنتم له بخازنين أي ليست خزائن المطر عندكم بل نحن الخازنون له وننزله متى شاء فربنا جل جلاله ينزل المطر متى شاء سبحانه وتعالى على حسب فحكمته قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون واننا لنحن نحيي الموت بخلقهم من العدم وببعثهم بعد الموت ونميت ونميت الاحياء اذا استوفوا اجالهم ونحن الباقون الذين نرث الارض ومن عليها وتأمل لما جرى ذكر انزال المطر وكان مما يسبق الى الاذهان عند ذكر المطر احياء الارض به ناسب ان يذكر بعده جنس الاحياء كله لما فيه من غرض الاستدلال على الغافلين عن الوحدانيه ولان فيه دليلا على إمكان البعث والمقصود ذكر الاحياء ولذلك قدم وذكر الإماتة للتثمت وإنا لنحن نحيي ونميت أي وإنا لنحن نحيي الخلق من العدم ونفيهم بعد موتهم يوم البعث ونميت الأحياء متى شئنا ونحن الوارثون أي ونحن الوارثون للأرض ومن عليها من الخلق بعد موتهم فلا يبقى إلا الله وحده سبحانه كما قال تعالى انا نحن نرث الأرض ومن, ومن عليها وإلينا يرجع وربنا قال كل من عليها فامن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فربنا جل جلاله هو الذي يبقى والجن والانس يموتون وربنا يحمد على بدئه للخلق ويحمد على اعادته للخلق ولو تأملت السور التي بدات في الحمد لله سوف تجد هذا المعنى ظاهرا ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا من تقدم منكم ولاده وموتا وعلمنا من تأخر فيها لا يخفى علينا من ذلك شيء فربنا جل جلاله يعلم كل شيء ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين أي ولقد أحاض علمنا بمن تقدم منكم أيها الناس وبمن تأخر وبأحوالكم وأعمالكم جميعا فلا يخفى علينا شيء فربنا جل جلاله يعلم كل شيء ويحاسب الخلق فما تفعله أنت أيها الإنسان ربنا عليم به ويحاسبك به ان خيرا فخير وإن كان دون ذلك فعليك أن تستدرك الآن وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وإن ربك أيها الرسول هو يحشرهم جميعا يوم القيامة ليجازي المحسن باحسانه والمسيئ بإساءته إنه حكيم في تدبيره عليم لا يخفى عليه شيء وتأمل هذه القدرة الجليل من الخالق سبحانه وتعالى وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم أي وإن ربك يا محمد هو وحده الذي يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة للحساب والجزاء والقصاص لا شك في قدرته على ذلك فربنا جل جلاله يجمع الخلائق انه حكيم عليم اي انه سبحانه حكيم يضع الاشياء في مواضعها اللائقه فيه. ومن ذلك حكمته في تدبير خلقه ومجازاتهم على اعمالهم وهو عليم بكل شيء ومن ذلك علمه باعداد خلقه واحوالهم واعمالهم فيجازيهم عليها ان خير فخير وإن شر فشر فالسعيد في هذه الدنيا من يعمل العمل الصالح ويتقرب إلى ربه جل جلاله ولذلك هذه الأعمال التي تعملها لن تترك أبدا بل أنت تحاسب عليها وتسأل عنها شيئا فشيئا وأنت مطالب أن تحاسب نفسك على كل شيء من هذه الأشياء تحاسب نفسك محاسبة الشريك لشريكه ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولقد خلقنا آدم من طين يابس. إن نقر صوت وهذا الطين الذي خلق منه أسود متغير الريح لطول مكفه ربنا جل جلاله لما نبه على منتهى الخلق وهو الحشر يوم القيامة والحساب والجزاء نبههم على مبدأ أصلهم آدم وما جرى لعدوه إبليس من المحاورة مع الله فقال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال أي ولقد خلقنا آدم من طين قد اشتد يبسه بعدما خمر حتى صار له صوت صلصله إذا نقر وربنا قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وربنا قال وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فالانسان دائما ينظر من أي شيء خلق وكيف كان بدء خلقه حتى لا يتكبر الإنسان على الناس ولا يتكبر على امر الله قال من حمأ مسنون أي هذا الصلصال من طين اسود متغير من طول مكفث قال والجنة خلقناه من قبل من نار السموم وخلقنا ابا الجن من قبل خلق ادم من نار شديده الحراره وهنا يعني مناسبه في ذلك هو يعني تمهيدا الى بيان نشاه العداوه بين بني ادم وجند ابليس قال والجنه خلقناه من قبل من نار اسرهم اي ابليس ابا الجن المتوارع عن الأعين خلقناه من قبل آدم من النار الشديدة الحرارة وربنا جل جلاله قال واتقال ربك للملائكه إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون واذكر أيها الرسول إذ قال ربك للملائكة والإبليس وكان معهم إني سأخلق بشرا من طين يابس له صوت إذا نقر أسود متغير الريح وهنا معنى الآية واذكر يا محمد والإنسان أيضا نجعل هذا في ذاكرته إذ قال ربك للملائكة إني خالق إنسانا من طين يابس أسود متغير قال فإذا سويته ونفخت فيهم الروح فقعوا له ساجدين فإذا عدلت صورته وكملت خلقه فاسجدوا له امتتالا لأمري وتحية له فإذا سويته ونفخت فيهم الروح فقعوا له ساجدين أي فإذا أَكْمَلْتُ خلق آدَمَ وصورته وصار جسدا تاما في غايه الاتقان ونفخت فيه الروح التي هي من خلقي فصار بشرا حيا فخر له ساجدين تحيه له وتكريما فسجد الملائكه كلهم اجمعون فامتثل الملائكه فسجدوا كلهم له كما امرهم ربهم لما خلق الله ادم ونفخ فيها الروح سجد له كل الملائكه فورا امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين لكن ابليس الذي كان